ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسٍ يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَ فَتُمَّ قَدْ أَهْمَمْتُهُمْ أَفُسُّهُمْ يَظُنُّونَ فِي اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا قُل لَوْ كُنْتُمْ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 بِذَاتِ الصُّدُودِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتِقَالِ جَمْعَانَ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَد عَفَا الله عَنْهُمْ إِنَّ الله غَفُورٌ حَلِيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غَزَوْا ذَلَهُ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا وَقَالُوا لإِخْوَانِهِم إِذَا ضَرَبُوا فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزِّلُوا كَانُوا عِنْدَنَا دَنَا مَاتَ وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ تُم لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ